بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع انت شمس انت بادر انت نور على نور انت مصباح الثرية يا حبيب 优优独播剧场<音樂>